111. وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم 112. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم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 وليس عليكم جناح فيما أخطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما 110. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهم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 129 وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم 118. وأعد للكافرين عذابا أليما 119. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها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 111. إن يريدون إلا فرارا 112. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا 113. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولٌ قُلْ لَيْنَ فَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا الَّتُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا 117. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا 118. قد يعلم الله المعوقين من 119. وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ولا يأتون البأس إلا قليلا 111. عليكم 119 فإذا جاء الخوف رأيتهم أنظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير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 وَإِذَا أَتَى الْأَحْزَابُ يَدْعُونَهَا بَادُونَ فِي الْأَحْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا 115. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 116. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 115. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما 116. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 117. فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر 117. وما بدلوا تبديلا 118. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما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 من أهل الكتاب من صياصهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تطواها. 115. وكان الله على كل شيء قديرا 116. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها قل إن 185. وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا كنت كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما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 ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن التقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى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 والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والص.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 وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فدخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغري أنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفو أخذوا وقتلوا تقتل سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إن 111. علمها عند الله 112. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا 113. الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا 114. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا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 111. ليعذب الله المنافخين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما